صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب